هناك أزمات تهدد التجارة العالمية والإنتاج الغذائي من الكوارث البيئية والتغيرات المناخية والصراعات العسكرية الجارية في بقاع عدة من العالم وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية.